يا حسن لبيك يا حسن سيدي لو ينوف ظعاني سترانا لك الشوق القادم سيدي لو ينوف ظعاني سترانا لك الشوق القادم سيدي لك ملا عاديك لو فندتي سوف ندي وننادي نبيك يا حسين نبيك يا حسين <تقلت عارف> احنا انصارك تعني انا رغم زمرة الارهاب ارباب الظلم احنا انصارك تعني انا رغم زمرة الارهاب ارباب الظلم نحمل الشيء ذات والهم والهضم كل شيء بس لا من حضرتك ننحرم نحمل الشيطات والهم والهضم كل شي بس من حضرتك ننحرم نقصد القبرة كرغم غدر الخصوم لو دربنا بكل شي برزرع ولغم لا نهاب الناصبين عداك يا حسين انت الدنيا في داك اننا حتى المعادي سوف نتقي وننادي ndina حتى المعاد Sufanatii wa nunaadi Labaikya ya husin Labaikya ya husin Siydi rado maynuf al لك Seterana leka shوق al-zalimi Siydi rado maynuf al-zalimi Seterana leka shوق يا صمائل ديوان ولادي لبيك يا حسين لبيك يا حسين سيدي لليوم سادت الطفوف والجيوش تجود على السيوف سيدي لليوم سادت الطفوف والجيوش تجود على السيوف احنا سبعين واعادينا اله بس وحق عينك منها بالحدوق احنا سبعين واعادينا اله بس وحق عينك منها بالحدوق نبتدي لك احنا بالدم والكفوف وانتبع عيونك يا ابو الهمه تشوف سوف ناتي لك زحفا كل عام عن كلا يبعدنا غدر اللي قام لا ولا قطع الايادي سوف نتي وننادي لا ولا قطع الايادي سوف نتي وننادي لبيك يا حسين لبيك يا حسين لك الشوق القادم يا سوف نهدي و ننادي <سؤال> سيدي روما لا لبيك يا حسين لبيك يا حسين لألف مرة نعيش و ننشتيل لا تظن مرة نذيل ما نهجرك سيدي دوم الوصيل بالحشر انصار لك احنا نضيل ما نهجرك سيدي دوم الوصيل بالحشر انصار لك احنا نضيل شرحي لك وسط القلب ما ينتمل عاشقك وياه عايش من قبل انت روحي كيف حيا بسواك هاك عمري كل ما تطلبوهاك في ميادنا الجهادي سوف نأتي وننادي في ميادنا الجهادي سوف نأتي وننادي لبيك يا حسين لبيك يا حسين سيدي رغمين وفظالمي لك شوقاً حادمي سيدي رغمين وفظالمي سترانا لك شوق القادمين سيدي لك ما سوف ناتي وننادي سيدي لك ما سوف ناتي وننادي لك يا حسين لك يا حسين هذه عظم صل خلذ تهضم امير يهتف كل صغير جبير احنا زوارك وملك المصير ما نعوفك يا حسين ما يصير خليك صيدنا الوهابي ولجيل 10 من يذبحوا ويصبح امير خليك صيدنا الوهابي ولجيل 10 من يذبحوا ويصبح امير سيدي نحن على مر السنين سوف نأتي لك يوم الأربعين سيدي نحن على مر السنين سوف نأتي لك يوم الأربعين رغم جيش ابن زياد سوف نأتي وننادي بي رغم جيش ابن <سؤال> زياده سوف نأتي <سؤال> وننادي نبيك يا حسين نبيك يا حسين سيدي رغم ينوف الضالمين سترانا لك شوقاً قادمي سيدي رغم ينوف الضالمين سترانا لك شوقاً قادمي سيدي رغم العادي تو فناتي ونو ndonadid, zonadid, noladi Labaid ya husin, labaid ya husin Bien ma shu zahf n'khalsh dharub Hamilin uyan jamrakil galub Bien ma shu zahf n'khalsh dharub Hamilin uyan jamrakil galub Ya husin l'malqadak lamna n'otob مو دموع دموم لم صابك نصب يا حسين المرقدك لما نطوب مو دموع دموم لم صابك نصب نذكر الحوراء زينب من تطب كربلب رجعتها من دار الغوب ونواسي زينبا جئنا لديك إذ أتت حزنا من الشاملي ونواسي زينبا جئنا لديك إذ أتت عزنا من الشاملي كل عام في حدادي سوف نأتي وننادي كل عام في حدادي سوف نأتي وننادي لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين سيدي سترانا لك شوقك قادمين سيدي لا ما نو فا علي مين سترانا لك شوق القادمين سيدي لا ما لا عاد الهندسه الصوتيه والتوزيع حسين الزهيري